لا إله إلا القرآن الحمد <تصفيق> لله يوم العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدِ الصراط المستقيم الصراط الذين آمَنوا لَن उنْتَصِرَنَّ لَكَ رَبِّي وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ مِنْ عِنْدِ ربهم إِلَّا مَضًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا قُلْ أَرَأَيْتُمْ I'm yeah. والسماوات والأرض أن تزول ولئن إن, إن نمسكهما من أحد من بعد إن كان حريما غفورا وأقسم بالله جهد Yeah. Uh. الغضوب عليهم ولا الضالين وآلة لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مغلمون والشمس تجهي لمستقر لها ذلك تقدير العزيز يسفحون وآية له أننا أعمل ذريته في الفلك المشهوم وغلقنا I